وقالت اليهود ليست نصارى على شيء وقالت نصارى وقالت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يكذون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة. يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع نتاجد الله أن يذكر فيها اسمه وتعى في صرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خاص